لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء حواتهم ولا نسائهم ولا أبناء هُنَّ وَلَا نِسَاءُهُمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجنبن عليهم من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 اينما شقفو اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلقوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا